بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كتاب التيثير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني المجلس الثالث والعشرون يقرؤه عليكم عمرو البساطي سورة النازعة قد ذكرت الاستفهامين في الرعد أن نافعا وابن عامر والكسائية يقرؤون الأول منهما بالاستفهام والثاني بالخبر والباقون بالاتفهام فيهما وهم على مذاهبهم في التحقيق والتبيين قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ناخرة بالألف والباقون بغير ألف طوى نذهب قد ذكر الحرميان أن تزكى بتشديد الزاي والباقون بتخفيفها حمزة والكسائي يميلان آخر هذه السورة من لدن قوله تعالى هل أتاك حديث موسى إلى آخرها إلا قوله دحاها فإن حمزة فتحه وورش ما كان من ذلك ليس فيه هاء وألف بين بين وما كان فيه هاء وألف بإخلاص الفتح إلا قوله من ذكرها فإنه قرأ بين بين من أجل الراء وأبو عمر ما فيه راء بالإمالة وما عدا ذلك بين بين والباقون بإخلاص فتح ذلك سورة عبس قرأ عاصم فتنفعه بنصب العين والباقون برفعها الحرميان تصدى بتشديد الصاد والباقون بتخفيفها الكوفيون أن صببنا بفتح الهمزة والباقون بكسرها وامال حمزة والكسائي أواخر هذه السورة من أولها إلى قوله تعالى تلهى وامال ابو عمرو الذكرى وما عداه بين بين وورش جميع ذلك بين بين والباقون بإخلاص الفتح وبالله التوفيق سوره التكوير قرأ ابن كثير وابو عمرو سُجرت بتخفيف الجيم والباقون بتشديدها نافع وعاصم وابن عامر نُشرت بتخفيف الشين والباقون بتشديدها نافع وحفص وابن ذكوان انقسم بتشديد العين والباقون بتخفيفها ابن كثير وابو عمرو والكسائي بالظنين بالظاء والباقون بالضاد وبالله التوفيق سورة الانفطار قرأ الكوفيون فعد لك بتخفيف الدال والباقون بتشديدها ابن كثير وأبو عمر يوم لا تملك برفع الميم والباقون بنصبها سورة التطفيف قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بل رانة بإمالة فتحة الراء والباقون بتفخيمها وحفص يسكت على اللام من بل وقد ذكر الكسائي خاتمه بألف بعد الخاء والباقون بكسر الخاء وألف بعد التاء حفص فكي هنا, هنا بغير ألف والباقون بالألف سورة الانشقاق قرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو ويطلع تعير بفتح الياء وإسكان الصاد مخففة والباقون بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام ابن كثير وحمزة والكثائي لتركبن بفتح الباء والباقون بضمها وبالله التوفيق سورة البروج قرأ حمزة والكثائي ذو العرش المجيد بخفض الدال والباقون برفعها نافع محفوظ برفع الضاء والباقون بخفضها سورة الطارق قرأ عاصم وابن عامر وحمزة لما عليها بتشديد الميم والباكون بتخفيفها وقد ذكر وبالله التوفيق سورة الأعلى عز وجل قرأ الكسائي والذي قدر بتخفيف الدال والباقون بتشديدها أبو عمر بل يؤثرون بالياء والباكون بالتاء وأمل حمزة والكسائي أواخر آي هذه السورة كلها وورش بين بين وأمال أبو عمر الذكرى ولليسرى والكبرى وما عدا ذلك بين بين والباقون بإخلاص الفتح سورة الغاشية قرأ أبو بكر وأبو عمر تصلى نارا بضم التاء والباقون بفتحها من عين آنية مذكور في الإمالة ابن كثير وأبو عمر لا يسمع بالياء مضمومة لا غية بالرفع ونافع كذلك إلا أنه قرأ بالتاء والباقون بالياء مفتوحة لا غية بالنصب هشام في مسيطر في السين وحمزة بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاي والباقون بالصاد خالصة سورة الفجر قرأ حمزة والكزائي والوتر بكسر الواو والباقون بفتحها ابن عامر فقدر عليه بتشديد الدال والباقون بتخفيفها أبو عمر لا يكرمون و ولا يحبون و ويأكلون ويحبون باللهاء في الأربعة والباقون بالتاء الكوفيون تحاضون بالألف والباقون بغير ألف يوم يومئذ قد ذكر الكسائي لا يعذب ولا يوثقوا بفتح الزال والثاء والباقون بكثرهما فيها يا آن ربي أكرمني وربي أهانني سكنهما الكوفيون وابن عامر. وفيها أربع محدوفات إذا يسري أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمر وبالوالي أثبتها في الحالين البزي وأثبتها في الوصل ورش وقنبل وقد روي عن قنبل إثباتهما في الحالين أكرمني وأهانني أثبتها في الحالين البزي وأثبتهما في الوصل نافع وخير فيهما أبو عمر وقياس قوله في رؤوس الآية يوجب حذفهما وبذلك قرأت وبه آخذ وبالله التوفيق ومن سورة البلد إلى آخر القرآن قرأ ابن كثير وأبو عمر والكسائي فك رقبه بفتح الكاف رقبه بالنصب أو أطعم بفتح الهمزة وحذف الألف بعد العين وفتح الميم من غير تنوين والباقون برفع الكاف والخفض وكسر الهمزة وألف بعد العين ورفع الميم مع تنوين حفص وأبو عمرو وحمزة مؤصدة هنا وفي الهمزة بالهمز وحمزة إذا وقف أبدل هواوا والباقون بغير همز وبالله التوفيق سورة والشمس قرأ نافع وابن عامر فلا يخاف بالفاء والباقون بالواب وأمال حمزة والكثائي وأواخر هذه السورة كلها إلا قوله تلاها وطحاها فإن حمزة فتحهما وأبو عمر جميع ذلك بين بين والباقون بإخلاص الفتح سورة والليل إذا يغشى والضحى أمال حمزة والكثائي أواخر آيها إلا قوله سجا فإن حمزة فتحه وأمال أبو عمر لليسرى وللعسرى وما وهما بين بين وورش جميع ذلك بين بين والباقون بإخلاص الفتح وليس في ألم نشرح والتين خلف إلا ما تقدم في الأصول وبالله التوفيق سورة العلق قرأ قنبل أرأه بقصر الهمزة والباقون بمدها وأمال حمزة والكسائي أواخر آي هذه السورة من لدن قوله لا يطغى إلى قوله بأن الله يرى وأمال أبو عمر يرى وحده وما عداه بين بين وورش جميع ذلك بين بين والباقون بإخلاص الفتح سورة القدر قرأ الكسائي حتى مطلعي بكسر اللام والباقون بفتحها سورة البرية قرأ نافع وابن ذكوان البرية في الحرفين بالهمز والباقون بغير همز وتشديد اليائ فيهما وبالله التوفيق سورة الزلزال قرأ هشام خيرا يرى وشررا يرى بإسكان اليائ فيهما والباقون بصلةهما سورة العاديات قد ذكر مذهب أبي عمرو في اذعام والعاديات ضبحا ومذهبه ومذهب هو مذهب خلاد في اذعام فالمغيرات صبحا فيما سلف وبالله التوفيق سورة القارعة قرأ حمزة ما هي بغير هاء في الوصل والباقون بإثباتها في الحالين سورة الهاكم قرأ ابن عامر والكثائي ترون بضم التاء والباقون بفتحها ولا خلاف في قوله ثم لترونها سورة الهمزه قرأ ابن عامر وحمزة والكثائي جمع مالا بتشديد الميم والباقون بتخفيفها أبو بكر وحمزة والكسائي في عمد بضمتين والباقون بفتحتين سورة قريش قرأ ابن عامر لإيلاث بغير ياء بعد الهمزة والباقون بياء وأجمعوا على إثبات ياء في اللفظ دون الخط بعد الهمزة في إيلاثهم وبالله التوفيق سورة الكافرون قرأ هشام عابدون وعابد وعابدون بالإمالة. والباقون بالفتح وقد ذكر نافع والبزي بخلاف عنه وحفص وهشام ولي دين بفتح الياء والباقون بإسكانها وهو المشهور عن البزي وبه آخذ سورة المسد قرأن كثير يدى أبي لهب بإسكان الهاء والباقون بفتحها عاصم حمالة الحطب بنص التاء والباقون برفعها سورة الإخلاص قرأ حفص كفوا بضم الفاء وفتح الواو من غير همز وحمزة بإسكان الفاء مع الهمز في الوصل فإذا وقف ابدل الهمزة واوا مفتوحة اتباعا للخط والقياس أن يلقى حركتها على الفاء والباقون بضم الفاء مع الهمز وليس في الفلق والناس خلف إلا ما تقدم من الأصول في صدر الكتاب وبالله التوفيق وبه استعين. هنا ينتهي بذلسنا هذا وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته